قاعده الممر الثانيه قاعده هل تصح قرب الكفار التي لا تحتاج الى طبعا هذا التفريق او هذا التقايد التقعيد تقعيد فيه فيه دقة. هل تصح قرب الكفار التي لا تحتاج الى نيه يبقى اذا ذلك ان الاتفاق على ان القرب التي تحتاج وتفتقر الى نيه انها لا تقبل هذا قولا واحدا هذا قولا واحدا ان القرب التي تفتقر الى نيه فإنها لا تقبل لأن السلام قال انما العماله بالنهاية إنما الكل مريه ما نوى لذلك أنت ترى بأن اغتسال الكافر لا يعد اغتساله لا يرفع عنه الحدث يعني الكافر الجنوب اغتسابه لا يرفع عنه الجناب طيب وأيضا الوضوء لا يقبل ولا يرفع عنه الحدث الأصل فكل عبادة تفتقر إلى نية فإنها غير مقبولة منه لأنه لا نية لهم وما منعهم أن تقبل من نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله أما اما الاعمال الخيره التي لا تحتاج الى نيه وقد قلنا ان كاعمال لا تحتاج الى نيه وان كانت بالنية ترتقي فوق منزلتها الا وهي الاصلاح بين الناس اللي هو القاعده العامه النفع المتعدي للغير رايت كيف قال ابن سينا وكان صحيح مسلم يعني ما, ما وما غرس شجره فأكل منها طير أو ما اكل منها العوافي او السباح اللي هي الطيور يعني ما أكل منها العوافي الا له فيها الاجر وهو منتو ما جاء جني ولا جاء بشر وآدمي ولا جاء طير وأكل منها إلا وله فيها الأجر والأصل بذلك في ذلك قول الله جل شعلا خير في كثير من نجوانهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فقسم الأمر إلى بسمين بقسم الأول يفعل ذلك فالخير الخير له والأمر الثاني يبتغي ذلك مرضات الله فله أجر عظيم كما بيان الله جلاله في علامة فإذا الأعمال التي لا تفتقل إلانية هي قرب بالنسبة للكافر أو هي تكتب يعني كاتب الحسنات يكتبها له أو يكتبها له حسنات أم لا هذه هي المسألة أصلها في ذلك وطبعا طرحها على سؤال وكأنه يدلل كما يفعل بعض علمائنا يدلل عليها هذه الأدلة أصل ذلك قوله السلام في حديث حكيم بن حزام على ما أسلفت من الخير كان حكيم بن حزام كان رجلا جوادا وقريب لخديجة رضي الله عنه وارضاه فسأل عن أعمال الخير والبر التي كان يعمل بها يعملها في الجهلية من سرة الأرحام والصدقات والعطاء فقال هل لي فيها من أجل فقال له المسلم مبشرا أسلمت على ما أسلفت من الخير إذن هذا خير لم يضع هو مكتوب الآن أو الآن دلالة على أنه مكتوب مرسود لأنه قال ما أسلفت من خير فأنت عليه فقد خُتب لك وأيضاً قوله السلام إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر, يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكتب له كل حسنة كان زلفها ثم كان بعد ذلك القصاص الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال والسيئة بمثلها إلا أن تجاوز الله عنه ففي الحديث مفاده هنا لأنه في حال كفره تكتب له السيئات وأيضاً الحسنات فإن أسلم كانت الحسنة قد كتبت له وبعد ذلك بعد الإسلام فيها القصاص إذن يكتب له ما عمله من القرب وهناك صراحة حديث صريحة من مسلم على الرزق بأن الكافر إذا تقرب بقربة لله جل فيه قال أن مسلم عاد الله عنها أسابه الله بها في الدنيا رزقا وإذا تقرب المؤمن بالقربة إلى الله جل وعلا أسابه الله بها رزقا في الدنيا وثبت له الأجراء في الآخر بون شاسع فرق واسع يرزق بها في الدنيا ويتبت له الأجراء في الآخرة إذن هذه المسألة مسألة عظيمة جدا هي مسألة عمل الحسنات من الكفار لكن يشوش علينا اشكال أن المسألة لما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها يا رسول الله هل لابن جدعان من شيء فإنه كان يصل الرحم وكان يقرد ضيف وكان يعين عن نوائب الحق فقال ليس له من شيء فإنه لم يقل ربي رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين ايش الحل هذا الإشكال كيف نحل لهذا الإشكال والله إذا ما إشكال ولا شيء بس هو يعني احنا صح ننقذ الاخ طب هات عشان انت يعني تتدبر اكثر صحيح لكن احنا عندنا اشكال اهو اشكال طب يعني انت, انت تقارب تتناوش من من قريب تتناوش, تتناوش اجابه جدي... ج... جيده لكن لكن ما وصلت للنهايه لكن جيده انت فتحت باب الاخ اه طب بقى لغه يعني ايش بقى انا اريد على الاشكال يا حبيبي حسين هو هذا هذا اشكال الاشكال لا اشكال لان الحديث ليس بمحل ما نتكلم فيه لان قالت هل له من شيء قال لهم شيء إيش؟ في الأخير والدلالة في السياق موجودة لأنه قال لم يقل يوما رب اغسر لي خطيئتي يوما يوما إذن السياق بأسره على, على الأخير هذا الحديث لا إشكل فيه بحال من الأحوال لأنه ليس في نزاعنا نزاعنا نزاعين في الكلام على الدنيا وهذا الحديث مختص بالأخير يبقى إذن هذه القاعدة تكملة لمسالة الكفار هم مقاطبون بفروع الشريعة لا يدلك أيضا هذا يؤكد أنهم إيش مقاطبون لفروع الشريعة هنا مسألة من أعظم ما تكون وهذه مسألة أنا فصلت فيها القول جدا في كتاب أفعال الرسول بفضل الله عن أنت هنا في دورة الخمسة أو دورة الستة فضل الله ومع ذلك سأعيد تذكرة للمنتهي وتقصير للمتده قائدة هل الكف والترك فعل أم لا ونبدا أن نقول يعني زيادة هل الكف والترك دليل أم لا لأن فعل الرسول دليل أنه بالسلم قال عنه الله جعلها لكم في رسول الله أسواته الحسن وقال الله تعالى وما آتاكم الرسول ده اللي بيتشدق به من يقول بأن الترك لا يدخل في تحت الآية لأنه قال وما آتاكم الرسول فهل تنزل تحتها أم لا تنزل تحتها هذه مسألة يعني فيها فيها نظر مثلا القاعدة هل الكف والترك فعل أم لا الأدلة أصل هذه القاعدة المهمة سنبين كثير من المسائل التي تتعلق بها حديث المسلم المسلم من سلق من سلم المسلم المسلمون من لسانه ويده وجه الشهد من الحديث الصحيح المسلم من من سلم المسلمون من لسانه ويده من الحديث من دائم المسلمون من لسانه ويده يعني ايش وادع ترك وكف الشر عن اذى هؤلاء المسلمين فهذا ترب وشمه الله له ولا ايش على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم اذا كان اسلاما ان كان فعلا وايضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن النسلم كان يؤكد على مائدة الضب فصرخت امرها من أزواري قالت يا رسول الله انظر إلى ما يأتي فإنه الضب فخالد وقف فوجد النسلم ويريد أن يأكل لما قيل له إنه الضب كف يده وقال عزيز عظيم جدا كف يده فكف يده خالد فلم يأكل ثم نظر إليه النسلم فقال له كل إنه ليس بحرام كل إنه ليس بحرام ولكنه ما كان بأرض قومي فأجدني أعافق ما استطيع أقوله ما اعتدت على أكل الضب فقام خالد فالتهم الضب أمام المسلم قال الراوي وكان سلم ينظر عليه ويتعجب كيف يلتهم بهذه الشهية وهو لم يؤكل لأنه طبعا خالد من قوم من النبي سلم وهو طبعا معروف عندما يلتقون في الأجداد فهو من مكة أيضا فمعنى المسلم يقول لا ايه ما كان بأرض قومي بأرض قوم يعني مكة ما كانوا أكلونه وخالد ما في دخل فأكله بشهية عظيم فنظر الله عليه وسلم متعجبة الشاهد من الحديث أن خالد أن خالدا لما رأى الله عليه وسلم كفه ماذا فعل هو كفه لما قال أنه عليه وسلم كفه خالد ولذلك النبي أرشاده وقال كل إنه ليس بحرام هذا إقرار الشاهد الثاني هو أو الوجه الثاني هو إقرار من النبي بفهم خالد عن الكف. فالجاؤ أنه لم تنعى للحرمه ولكن امتنع لانه ما استطيع أن ياكله هذه فيها دلاله واضحه جدا على أن الترك دليل على ان الترك دليل وايضا حديث صريح كف شرك في حديث ابن موسى قال فان لم لم استطع أن ان اعين الصانع او اصنع لاخره فقال له كف شرك عن الناس فهذه صدقه قال كف شرك قال كف شر كف شرك جعله صلح جعله فعلا وقال لك فيه ايش الاجل لك فيه الاجل وهذا لا انه فعلا انه له فيه الاجل الاخر حديث ايضا الذي استدل به في هذه القاعده طول النبي صلى في عديث الصحيحين نعم شيخ اسمع يا شيخ ما احنا الايه قبل حديث كيف واحنا المبحث كله اللي انت نايم عنه وصاحبك اللي في الدخله مات عنه قلنا الادله النبويه لقواعد الاصوليه فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني قصة لنا كما بصاحيني قصة بني إسرائيل الثلاثة نفر الذين أغلق عليهم أغلق عليهم فوات الغار فمنهم واحد يقول وجاءت ابنة عم لي وكنت أشتهيها فقالت فطلبت يعني حاجه الاوازياء فلم اعطيها حتى تمكنني من نفسها طلبت 120 دينار ليال المهم انه ما اراد أن يعطيها حتى تمكنه من نفسها ثم لما وقع منها ما وقع جلس منها مجلس الرجل من زوجته فقالت اتق الله ولا تخض الخاتم إلا بحقك فارتعدت فرئيس خاف من الله جل في علا فاعطاها ولم وجد ان فقال فكف عنه يعني عن يعني هو امتنع عن جماع يقول الامتناع كف وترك ففكانت حسنه لذلك انفرجت فرجه اه اه او انفرجت فرجه لهم في الغاب ففي الدلاله انه يثاب عليها وان تكتب حسنه وان الترك فعل وانه عند الله دنا في هناك يثاب عليه كما يثاب بالفعل <تصفيق> من الأدلة التي يستدل بها أيضا هو حديث أيضا عن سلم لأبي بن كعب جلس مع النبسلم فجاء الطعام فسارخت ك... وهذه تعادل أساسة من النبسلم فقالت يا رسول الله في الطعام بصل في الطعام بصل مطبوخ مش نايف مطبوخ وهو عمر في الخطب كان يقول أميتوه بالططر فكفى النبسلم عن أتي الطعام الذي فيه بصل فكفى أبي عن الطعام فقال النبسلم كل إذن كفى النبي وكفى أبي. أبي كف أتساءا برسول الله دلالة عن أن ترك فيه دلالة ولو لم تكن بالحرمة لكنها على الأقل فيها التوقف فلذلك أبي كف عن الأكل فقال الأكل كل فإني أناجي من لا تناجي يعني هذا الأكل ليس بحرام كففت عنه لعلة أخرى فإني أناجي من لا تناجي فلذلك قال علماؤنا هذه الدلالة أيضا عن أن الترك دليل من ذلك الآية الآية صريحة جدا بأن الترك فعل والفعل دليل قال الله جلال فعلاء لعنى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريض ذلك بما عصى وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوه إذا تركوا, تركوا وسماءوا الله فعلا قال لبس ما كانوا يفعلون ففيها دلالة وضحة جدا على أن الطرق فعل والطرق إذا كان فعلا يؤتس به وأيضا لو كان المسلم وأيضا يثاب المرء عليه هذه المسألة وهذه القاعدة قاعدة مهمة جدا تفرق بين أهل السنة وجماعة وأهل البدع والطلال لأن أهل البدع والطلال لو مبحث بحث صراحة الغماري لو ما في هذا الباب الطرق وبيرد فيه على الشيخ السامسة وفق في بعض البحث والبعض الآخر على العادة لم يوفق فيه وحتى في رد على شخص سنة كان في بعض الغلوب في الكلام على ابن تيمياء وأيضا لم يصب كبد الحقيقة أغ... أغ... ي... لم, لم يوافق الصحة والصواب نقول الآن أم... المسائل المتعلقة بهذه القاعدة مسائل كثيرة جدا جدا جدا وهي علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعى والضلال وإليكم آ... آ... نبين ذلك قبل, آ... قبل أن نثبت هذه المسائل أو نطرح عليكم هذه المسائل المهمة جدا نقول الترك بإجاز والذي يريد التوسط ويرجع إلى فعال الرسول الترك ترك الفعل مع إزبات القول ترك الفعل مع اثبات القول ترك بلا قرينه ترك مطلق طيب الترك في محل الفعل اذا ترك على اصناف ثلاثه ترك الفعلي مع الاثيان بالقول ترك متاثرك الذي ليس ترك في محل الفعل اللي هو المقتضي موجود والمانع منتف فاما ترك الفعلي مع اثبات القول فادي فيها دلاله على أن الفعل في هذه الحاله يساب المرء عليه وترك النبي صلى الله عليه وسلم ليس دليلا هنا وترك النبي صلى الله عليه وسلم جزما ليس دليلا لا يستدل به بالطرق أن نلزم الناس بالترك. كفعل الإمام أحمد حنبل كان المصلي ورد عنه في سيرة أحمد كان يصلي ثلاثمائة ركعة في اليوم الليل ونقرب المسافة أكثر يعني أبو ظر دخل والناس من الصحابة من التبعي في المسجد, في المسجد فصلى كثيرا ثم سلم فقام رجل من التبعين لا يعرفه يجهده فقال رأيت هذا الرجل دخل فصله ولم يدري أسلم على شفع أم على وط فقام له فقال ألا تعرفني أنا فلان فلان انا أبو دار أنا صاحب رسول الله السلام أو صاني قليلي وذكر الرصايا ثم قال قال لي ما سجد عبد من سجده إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها قطيعا فوجدنا أن الإمام أحمد صلي ثلاث ميات في اليوم والليل لم يصلي هنم سلم هل نقول ببدعه بدأيت ما فعله أحمد؟ أنه صلت اسمها تركعة أو من صلى مثلا وكعات كثيرة في الوكت في الـ في النافلة المطلقة ما بين الظهر والعصر قام رجل فصلى ما كتب الله له الصلاة فنقول إنسان لم يفعل ذلك هل تكون بدعة هل نقول بأن هذه بدعة لا لأن الترك هنا هناك ما هو أقوى من الترك وإن كان دليلا عندنا المراتب مراتب القوة في الاستدلال القلب ثم ثم الفعل ثم الاقرار ثم الترك هذه مراحل المراطه عند اهل السنه بهذا الترتيب القول الفعل الإقرار ثم الترك الرابع فانا صلى الله عليه ترك لكن القول موجود القول موجود فلابد ان يبدا احد لان القول موجود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سجد عند مشجد الا رفع الله درجة حتى عنه بها خطيئه وهذا هذا فقط ضرب الأمثال أو مثلا أن تقول بأن رجل صام يوما معينا صام يوم أربعاء أو صام يوما الثلاثاء انتقرب به للجل الذي فيه أولاه هذا لا يبدع لأنه لو قيل له أن لم يصوم الأربعاء أن لم يصوم الثلاثاء قلنا له قد قال يصوم الصام لا له إن صح الحديث وإلا فأدل كثير جدا على فضلي فضيلة الصيام وأن الصيام أفضل من أسلات عند بعض العلماء نقول هذه تصح له ولا يبدع إلا, إلا أن يعتاد أن يثبت الصيام في يوم الثلاثة مثلا يوم الذي لم يصمه النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هنا إذا اعتاد ذلك وجعله من السنة فنقول له ليست, ليست من السنة خاصة عموم الأدلة على وقع خاصة على حالة خاصة لا سيامه مثلا في محل السيام النفلة قال أفضل الصيام داود. الصيام داود يصوم يوم ونفتر يوم حتى قال لا أفضل من ذلك وهو بفعلي هذا القول هو الآن مقيم القول يحصر هو الآن الأفضلين ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في من صام أبدا قال ما صام صام على أفضل صاما أبدا ما صام على أفضل مع جواد سبب الصوم لكن ليس بالفضل وانمسلا من فعلي اذا قال اقرار هنا وايضا قول فعل منسلا من كان اسمي والاثنين ويكسر منسلا من الاثنين ويوم الخميس وذكر ذلك الفضل بانه ولد فيه وبعث فيه وايضا أن الاعمال ترفع في هذا اليوم العظيم فمن فعل ذلك فعلم ما فعل منسلا وقال فما اختار يوما الاسبوع الاول صام من له ذلك الاسبوع الاخر صام من اربعاء له ذلك تنقل الصيام لكن لم يفرض فتبا ولا يفرض جمعة لأنه الذي ورد لا, لا إشكال في ذلك لا إشكال في ذلك لأنه قد ورد من قول النفس السلام وإن كان النفس السلام ما كان يفعل ذلك لكن يمكن ينزل تحت عموم قول أنس بأن النفس السلام إذا أردت أن تراه صائما ما رأيته إلا صائما وإن أردت أن تراه مفترا ما رأيته إلا مفترا فهذا دلالة وضحة جدا على هذا الباب له هو الترك الذي يعني طأك فيه لكن محل القول موجود في الترك فهذا لا يبدع فعل المسألة الثانية الترك المطلع. الترك المطلع دون قرار لا قول موجود ولا فعل وأن السلام ترك وهذا الترك ليس له مقتضي ليس له مقتضي فالعلماء يعني يقولون بأن هذا الترك لا يصح لنا أن نقول أنه ملزم وهذا رجح صحيح لا صح أن نقول أنه ملزم فمن خالف الترك وفعل يكون مقتلعا لأن عائشة رجل العرضها كانت تقول عموما قالت بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الأمر وهو أحب إليه من العبادات من النوافل خشة أن يفرض على المسلمين هذا أصلا عامه الآن تبين أنه كان يترك بعض العبادات من خشة أن تفرض على أهل الإسلام فلما كان يتركها, يتركها حتى لا تفرض على أهل الإسلام ما تركها لأنها من دعوة تركها لعلة أعظم ألا هو خشة أن تفرض على أهل الإسلام لذلك هو ترك قيام الله من الترويح جماعة خشة أن تفرض على المسلمين فهذه, فهذه تبين لنا أن النوع الثاني من الترك لا يصح لنا أن نبدع من فعل لذلك ترى الإمام مالك جاءه رجل من من, من تابع التابعين فسأله عن التهنئة بالعيد غفر الله لنا تقبل الله مننا ومنكم وغفر الله لنا لك فقال له الإمام مالك قولا فصل قال لا أعرفه سنة ولا أكرهه قال لا اعرف سنة, سنه ولا اكر ولا اكره ذلك ولا اقول بكره قال لا اعرف سنه يعني ايش يعني لم يرد عن رسول الله لم يرد على الصلاه ولا ولم يرد على الخلفاء الاربعه لانها سنه ايضا لم يرد عن الخلفاء اربعه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا اعرف سنه ما في سنه ثابته بان صلى قال ذلك قال ولا اكره ليش لان الترك هنا تركه هنا في هذا الباب ليس منزما للناس تركه هنا ليس منزما للناس أنه فيه إطلاع لسيما أن العلمات تدل على الفعل أيضا في قول الله للناس فهذا من قول الحسن والآن وأيضا أن الإنسان قال أصدقوا الفأل والفعل بالقول نقول غفر الله لنا ولك هذا من الفأل الطيب أن يأفر الله لنا ومن الدعاء الدعاء لأخيك المسلم هذا فيه تألف قلوب في مقاصد شريعة عامة يمكن أن ينزل تحتها وهندلش تحتها هذا الفعل ونسلم تركه لكننا نقول هل تركه في محل يقتضي فيه الفعل لا هذا الترك مطلق هذا الترك مطلق فلا نبدع من فعل ولا نلوم ولا نمكر عليه وهذا أصله كما قلنا في قول مالك عندما قال لا أعرفه سنة ولا أكره ولا أكره الثالث وهو محل النساء ثالث وهو المهم جدا جدا جدا أنا وهو ترك النبي في محل الفعل في محل البيان ترك النبي في محل الفعل في محل البيان اللي هو أن تقول المقطدي موجود والمانع ممتد هذا الذي تبدع من فعل لأنك تحتج عليه بطرك النبي فإن قال لك وهل الترك دليل قل نعم هنا الترك دليل هنا الترك دليل لأن هذا الترك في محل إيش؟ في محل البيان في محل الفعل المقتضي موجود والمنع منتفي ومع ذلك لم يفعل المسلم فقل لا بد أن تبدع من فعل ذلك مثال الأمثلة على ذلك حقا كثيرة منها مثلا ترك التلقين ترك تلقين الميت بلا إله إلا الله مع أن المقتضي موجود والمنع منتفي أنت فاهمين يعني مقتضي موجود والمنع منتفي هاتل جنبك لبكتب لماذا تتغير؟ أنت أين ساكن؟ ساكن أين يعني؟ يعني قريب من هنا لماذا تتغير؟ ماذا؟ انت, أنت في جامعة ايه؟ لا لا، يعني تخصص هاقوز المجدد أنت تجي طبعا عن المتسيب الآن بضغط من هذا انتهيت يعني؟ بالنجاح إن شاء الله بالتوفيق دايت المقتضي موجود والمانع منتجه طيب أن النبي صلى الله قال؟, قال من كان آخر كلامه لا اله الله دخل الجنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الاوضح لقن صح ما متاكم لا اله الا الله اهو لقن موتاكم المقتضي موجود والنبي صلى الله بين في حديث البراء الطويل انه اذا نزل القبر فياتيان ياتاني ملكان يجلسان فيقعداني ثم يسلان من ربك مدينك الاخر الأدلة الحديث الطويل فإذا هو عندما يسأل يريد أن يلقى أن يقول حجة تزوط حجاته كما قال عمر بن العاص فإن أنا ميته فأهيله عليها التراب وقفه على قبري من ضرز الحجزور وتفريق وتفريقها قال يعني, أت يعني أستعين بذلك أن أتثبت من ردي على رسل ربي فيعني يعين, يعين يسمع قراء النعام وهذا يمكن أن يفيده والمحل موجود إن السلام وقف على القبر فلم نجد رسول الله سلم مع أن المقتد موجود وهو حاجة الميت إلى التلقيين صحيح؟ ولم يفعل إنسان هنا لم يفعل إنسان المقتد موجود والمانع منتك ما الذي يمنع أن يقول له يا عبد الله سأتيك ملكاة يسألاني فقل لا إله إلا الله ربي الله ومحمد رسوله ولم يقل إنسان ذلك مع أن المقتد موجود والمانع ما الذي يمنع إنسان ذلك؟ لا يمنع أن يقول ذلك إلا أنه مخالف للشق لما لأن السلام هو أرحم الأمة بالأمة معناه أرحم الأمة بالأمة لم يفعل وهو الذي يسعى سيد حديثا إلى أن ينجو المرض كما قال أبو رائل كنا نجر الناس بالسلاسل إلى الجنان فالغرض المقصود المقتد موجود والمنع المنتفى ولم يفعل فمن فعل فقط خالف الرسول السلام في دين الله ذا لا فيه هنا الترط دليل فلا لن نقول له ترك النبي لم يقع ترك ابو بكر عمر عثمان عليه لو كان خيرا لسابقونا ليه ما هو ممكن يقال في الأولى لو كان خيرا لسابقونا عليه يقول لا عندنا أصل عام أصل عام يدل عليه وترك النبي هنا ليس له قريمة ليس بمحل البيان والفعل وهنا عوارض تعرض للنبي للترك من هذه العوارض أنه كان يترك من أجل خشة أن تفرض على المسلمين دي مساله دقيقه والله انتم بتاخدوها ببلاش والله يعني انت ايش ايش اللي عندك نفس الوضع ما, ما, ما التفريق صعب لمن حباه الله بقى فارق ممكن تجد في الامه علماء لكن تجد عالما فقيهن بالمنقاش هذا وجدت بالمنقاش فالتفريق ادب القرائن وتثبته حتى تثبت ان هذه المساله في محل البيان فلما تركها النبي بي... فترك بيان لايش لعدم لعدم التشريع لعدم التشريع فلذلك ان النبي صلى هنا المقتضي وجود معنى منتف واما ذلك لم لم, يفعل... لم يلقى ما هو ارحم الامه بالام اما الثاني لن يصلي 300 ركعه طيب هو لم يصلي لم هذه ال 100 هل نقول بانها تدخل في هذا الباب المقتضي وجود معنى منتف ولم يفعل قلنا لا لان هذا الباب لا يدخل فيه ليش لانه لا من قوله قال ما ساجدوا مفتوح من قول والأمر الثاني لو كنا لا بالقول كما قال الإمام مالك ولا أكره ليش؟ لأننا عندنا أصل عام يظل عليه وهذا ملتقى حيلتبس على بعض الإخوة لأن الأصل عام يحتاج بها لبضعة أيضا في كل بضعة يحتاج بسؤال يعني يستدلون بإيش؟ بالأصل عام العلم هنا يستدلون بأصل عام وابن ثمية نفسه قاعة قاعدة وهذه القاعدة وهي استقيها من كلام السلف على أن الدليل عام و وإن كان العموم له الجزئيات فلا صح أن يستدلب الدليل عملة جزئية واحدة من هذه الجزئيات إلا بقرينة من الخارج تدل على التخصيص إلا بقرينة من الخارج تدل وإلا فيكون الدليل أعام من الدعوة وإذا كان الدليل أعام من الدعوة يقول هذا عيب لطلب العلم أن يستدلل مثل هذا لا ينازع لا تسلم له الأدل مفهوم؟ فإذا الأمر الثالث هنا عندنا قراءة تثبت أن السلام ترك عمده أما في الحالة الثانية لم لم يكن عندنا دليل أن ترك عمداً أو ترك عمدا لمصلحة الآخرين مع إقراره بالفعل كان يترك العبادة كصلاة الضحر ما استدم عليه عائشة نفت أنه وصل الله وان كانت أزباتة في رؤية أخرى أنه وصل الله ترك صلاة الضحر هو تركها النبي صلى الله عليه وسلم تركها خشة أنيشة أن تفرد لكن بيّن أيضاً بلسان حاله في مرة لما صلىها أنها تصلى وأيضاً في قول وصحابة الله صلى الله كانوا يصلون هاد. فترك هنا اتركوا الناس فيه دلاله على ان الرسول ترك عامدا ليبين أنه لا اله ماشي الدلاله العامه هتبدا طبعا لو ما ممتاز فانا له بقى ان نقف معها ونقول تعالى هذه الطاعات موهبتك انت هذه الطاع هنمسلم أن امبار لها وبيانها وبيان فضلها واجتمع الناس فلم يفعلها فننظر في القران لماذا لم يفعلها إن كان المخطدي موجود وما في مانع أيامنا ولم يفعل قلنا إذا هذا مخالص بالشرق لا ينجي يمسلم أن يطلب شيئاً بهذه الطريقة ليعتسي به الأمة فيها إلا وهو مدخول لا ينجي لأن يقول أنه من السل وبالأمثلة سيتضح لكم ذلك النساء الثاني أيضاً ترك النبي صلى الله عليه وسلم العبادة ليلة النساء من الشعباء مع إزباد فضل ليلة النساء من الشعباء نعم مع أن لقينوا موتاكم ليلة وهو على مشارف البوت موافق القول صلى الله كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه هذه إيه؟ كيف دخل عليه هديه وقال له اسلم قل لا اله الا الله ما هو يا حبيبي ما هو هو قال لك قيروا صح ولا لا انت تفهم من قيروا ما الظاهر بعد ما يموت واحنا قلنا لا هذا لا غير مراد المراد عند وهو على مشارف الموت فهمت أوجب قد أوجب وقد فعل لما دخل على الودي وقال له اسلم اسلم والاسلام باكب يكون اسلامه يقول لا اله الا الله فلقينه لا اله الله فهمت ايضا من ذلك ترك العباده ليله النصف من شعبان مع ورود وهذا احنا نميل لتحسين هذه الاحاديث كان السند اصل فيه ضعف بان سيدنا محمد صلى الله في ليله النصف من شعبان ينزل الله إلى السماء الدنيا او او الناس سلم على العباده فيغفر لكل أحد الا للكافر او ربنا يستر علينا ما في طلوبي من ضغض المحب من كافر أو مشاحر فهنا هذه فضيلة هذه الليلة وهذه الفضيلة ثبتت بأنه في صلى الله عليه وسلم يغفر لكل أحد إلا لمشاحر أو إلى كافر. كافر صحيح ولا لا ومع ذلك هنا المختضي موجود والمنع المختضي موجود, موجود موجود ما هو اطلاع الله على عباده في هذه الليلة صحيح ولا لا وهذه الليلة غراء فيها مغفرة عموم مغفرة للجميع يطلع إلى عباده جميع العباد يغفر إلا لكافر أو لمشاحن الذي فيه في قلب الحقد أو الدغل أو الحسد ومع ذلك لم نرى النسلم قد صلاها يعني خصها بزيادة قيام أو زيادة عبادة ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان إذن المقتد موجود لأن الليلة ليلة غراء الليلة يطلع الله فيها على العباد فيها فضيلة عظيمة والمنع منتفل لم يمنع النسلم أن يزداد او يأمر بالزيادة لعباده أو يقر. لا أحد فعل ذلك لما لم نجد ذلك قلنا إذن هذه بضعة مميئة لا يصح لأحد أن يوحي ليلة الناس من شعبان ولم يكن من داء بقيام الليل وبعد ما شيخنا الأفاضل علمت أنه طالب ذلك وأباح للناس لنوفر لهذه الليلة يقوم ويدعوه ويقيم الليل فرددت عليه في التلفون فكلمت في التلفون وقلت كده وهذا لا يصح لأن هذه أصلا المزية التي ثبتت ليلة الناس من شعبان قد ثبتت في يوم الجمعة ثبت يوم الجمعه هو اعظم ايام الاسبوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم غير ان طبعا عليه الشمس والقمر الجمعه ولذا ما مع ذلك جاء العكس مع اثبات مع ثبوت فضيله اليوم جاء العكس نهى النبي عن تخصيص يوم الجمعه بالصيام ولا ليلة الجمعه بالقيام صحيح ولا لا يبقى اذا نقول القاعده عند العلماء ثبوت الفضيله او اثبات الفضيله لا يستلزم انشاء عباده جبوت الفضيلة لا يستلزم إنشاء عباده فإذا السلام لما ترك الترك هنا يدل على أن هذه بضع فمن قال كان الرجل ليس من دعبي أن يقيم الليل وليس من دعبي أن يصوم النهار فصام يوم نصر النصر من شعبان وقام ليلة نصر من شعبان أراد ذلك نقول له قد ابتدعت في دين الله في لا يصلح لك ذلك في من الأحوال الصيام نعم يأتي في قول السلام نعم تصوم شعبان فلا تصوم أما بالنسبة للقيام نقول الكلام كله على القيام لأن الناس بتهتم بالقي أن تقيم ليلة نصف من شعبان فإذا اهتمد هذا القيام نقول إن لم يكن من داء به القيام فهذا قد أتى ببدعة أو قل خلاف السنة فإن اعتاد ذلك في كل سنة فقد أتى ببدعة مميت أيضا ترك النسلم من الاحتفال بمولده والاحتفال بلاية السواء والمعراج الذي يعني ملأت الدنيا امتلت امتلت الدنيا علينا الملاح والأفراح والاجتماعات ليس العاد من وين اتوا بهذا الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ليس اي ثم الدليل ان لو كان يعني هنا ترك ترك وهو صلى الله المقدم موجود المنع المنتفع لمش موجود موجود ابو بكر فعل أبو بكر هو أحب الناس إلى نفسنا وهو ندين الله بأنه أشد الناس محبة لرسول الله ونفعل ذلك عمر وعثمان يفعل ذلك. لما أصلا التقط أهل البدعة منا كلاما نثبته ونقول يا جماعة نتنزل معكم أردتم احتفال بمولي النبي احتفلوا به على ما احتفل به النبي قالوا او احتفل النبي قلنا نعم احتفل النبي لما صاب قال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه طب أنتم الآن يلزمكم, يلزمكم أمران الأمر الأول أن تفعلوا مثل ما فعلنا لكن الصرادقات والشربات والطبل والدف التي ملأت الأرض والسماوات من وين أتيتم بهذا خالفتم ما فعلنا وهذا في محل الفعل هنا للعبادة خالفتم الفعل من قال لكم بالتوسع في هذا الباب إذا كان المسألة مسألة الاحتفال قربة لأن هذا الاحتفال وإظهار الجمع الاجتماع وإظهار الفرح والسرور هذا من باب الإشتماع من باب العبادة وانت لو سالت اي واحد يحتفل بمولد المسلم لك اتقرب الى الله بذلك فيقرب اذا الاصل قرامات التوقيف ولو لم نأقل بالتوقيف على ما تقولون وتزعمون بوهانا وزورا نقول لكم الان الا اليس لك من رسول الله يقسط حسنا فعلا سلم ذلك فاعله ما فعل لما التوسعه لو كان خيرا لارشدنا اليه والا لازم فعلكم ولازم قولكم ولازم قولكم وهم يفرون من اللازم لكن انا ابين باطل ما هم فيه لازم ذلك انكم تتهمون انسانا بالتقصير لو كان الاحتفال بالنبل هذا أقرأ هذا أحب إلى الله بالطبل والدفوف والشربات كان هذا يعني القربة يقترب بها المرء أكثر إلى الله جلال الفعلات قد قصر النبي أن يبين لنا ذلك لما لم يفعل ذلك بفعله أو بإقراره أو ببيانه بالقرب إذا قصر المسلم في البلال للأم هذا لازم قولكم وفعلكم وهم يفرون من هذا اللازم ونبن أربع من المسلمين أن يقولوا مثل لكن هذا لازم من اللوازم البطيرة التي تخص هذا الفعل هذا القول فالنفسنا لم تركوا للاحتفال بمولده على الطريقة التي يفعلون هذه دلالة واضحة لدى على أنها ليست من السن بل هي بدعة لأن المقتضي موجود والمنع منتفل الأمر الثاني الذي يلزمه هو طب طبعا أنتم تحتفلتم بمولده احتفلوا أيضا بإيش مش بوفاة بوفا... بوفا... احتفلوا بوفاةه بوفا... انت مجنونة شيخ احتفلوا جاه بذلك احتفلوا شيخ انا عارف ان هي خطا لسان نعم احتفلوا بالبعث لقاء ذكر يوم ولدت فيه يوم من ويوم من ايش ولم يخالف خالفوا من الوجهين اذا خالفوا من الوجهين ايضا آية الاسراء والمعراج نفس الامر فلذلك عم نقول لو كان خيرا لسبقونا اليه وبالتقييد المقتضي موجود والمانع منفي ولم يفعل المسلم دلاله انها لم تشرع هي مخالفه للشرط من ذلك الدعاء بعد الصلاه بقى المعروف ان الامام يدعو والكل يؤمن الدعاء بعد الصلاه يرفع يديه الإمام والمأموم يؤمن على دعائه نقول هنا يعني أيضا من أوجه الاستدلالات المقتدى موجود والمانع منتف ترك النبي ففي ترك النبي إيش؟ ففي ترك النبي دلالة وضحى جدا على أنها ليست من السنة بل هي من البدعة طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك بأن النبي قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب قال دبر كل صلاة دعاء مستجاب إذا المقتدى موجود لأنه قال دبر كل دو... صلاة دعاء مستجاب والمنع منتفئ ولن يارد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا مرة واحدة حتى يبيه لنا بأن بعد الصلاة مشروع. وذلك ابن عباس قال كنا نعرف القضاء صلاة الله عليه وسلم بإيش بالتجميع في رواية قال به الذكر إذن المقتد موجود والمنع منتفئ ولم ياخذ فالترك هنا دليل على حتمية الترك دليل على إلزمية الترك لأن المقتد موجود والمنع منتف قال دبر كل سواء طب ما او موجه قال صلى الله عليه وسلم دبر كل سواء ضاع مستغرب قلنا توجيه وذلك ان الدبر في اللغة يطلق على مؤخره الشيء أو يطلق على البعديه فهنا لم نرى انها تطلق على البعديه لأن الرسول لم يفعل فإذا هذا ليس بمراد النبي اما مراد النبي ان الدبر هنا هو ايش مؤخره الشيء وهذا قد ورد به الادله تدل على ذلك أن الرسول قال لابن مسعود ولتتخير من الدعائم شئ صحيح؟ وكان السلام يدعو ويستعيذ بأربع حتى قال ابن حزم الصلاة تبطل إلا من يستعيذ بهذه كان يستعيذ من أذىب النار وإذىب القبر ويستعيذ من فدنة المحية والممات ومن فدنة المسيح الدجال فقال ابن حزم من لم يستعيذ من الأربع فصلاته وبطل طيب الغرض المقصود بأن هذا بيان من مراد النبي سوصل فهذا ترك في محل البيانة ترك في محل البيان أو كل ما ترك في محل الفعل لأنه فعل والحق أن الترك فعل من ذلك أيضا القرآن قبل سلوات العصر وقبل سلوات الجمع من وين أتوا بيأتي القرآن الذي يقرأ طبعا هذا المشكلة أن في مساجد فيها ناس نظن فيهم بأنهم من أهل الخير وأهل الصلاة وأهل الديانة وأهل العلم من وين نأتي الآن هذا يعني إذا قلنا بأنه يقول لا هذا الترك ليس في محل البيان نحج بأن المقتد موجود المانع أنت الآن بتلزم نفسك وتلزم الناس بعد العصر تقرأ القرآن وتلزم الناس في كل جمعة قبل سعادة جمعة قبل أن يسعد الإمام تقرأ القرآن النبي سلم جمع بالناس كثير وأبو بكر وعمر وعثمان صحيح وقراءة القرآن قد قال فيها عموما أن نبي سلم قراء القرآن فإن لكم بكل حرف حسب ولا أقول ألف لم حرف ولكن أقول ألف حرف ولم حرف ومحرف من طرف وقال امسلم ما ما تقرب عبد لله جل وعلا مما خرج منه يقصد بايش القران او الحديث جاء موقوفه فاذا الدلاله وضحه على أن الادله العامه جاءت بالحس واستنهاض الهمم بقراءه القران بل كسرت قراءه القرآن. ولم نرى أن النسلم يعني أمر أحدا على هذا الباب او قد كلف أحدا في كل سآة جمعة يقرأ القرآن او بعد سآة العصر أنه يقرأ القرآن هذه دلالة على البداية والاستدلال عندنا هو إيش الطرق لأنه أنت الآن بتجابه المبتدع المبتدع بيجابهك بأدلة عم اقرأوا القرآن وقول الله قول, قول, قول أن السلام تستنهضر همة الحرف بحسن وحسن عشر أمثالي دلالة واضحة جدا على استحباب قراءة القرآن ونحن وهم نتفق على أن من أفضل الطعات والقربات أن تقرأ القرآن في كل الأوقات لكن في هذا الوقت بالذات, هذا الوقت بالذات نقول المقتدي موجود والمنع ولم يفعل الامثال دل على أنه يخالف الشر دل على أنه يخالف يبقى إذن الترك في هذا الباب أصارت الترك فيه والفعل دليل نقول لا الترك هنا في هذا الباب الزامي ترك في هذا الباب الزام فمن خالف الترك ففعل وقع في البدعه وقع في البدعه من ذلك ايضا ترك النبي صلى الله عليه وسلم لا سيبها دي للاخر عشان ما نستضمش بالحنابلة ونضرب الشيخ سلمان هذا نخليها في النهايه الأذان من صلاه العيد الاذان بصلاه العيد ان بصلاه العيد يؤذن او يامر هذا أيضا فيه بدعه ليش بدعه هذه وطبعا هذا كما قال ابن تيميه وشبه من سبه عندما قال تجرأ على من, من هو خير من مل الأرض من ابن تيميه ما قال لك ذلك المروان بن الحكم المروان بن الحكم يعني عنده علم لكن اين هو وحتى لو كان من التابعين كيف تقول انه أفضل من من من, من, من الأرض في الجمله هناك أحد الناس يعني يعني يفضل بعض التابعين اما الصحابه في الامر ده صحاب هذا امر منتهي منتهي لا كلام فيه صحيح فالغلط المقصود هو قال قد ابتدعها صح الأمراء ابتدعوا ذلك ابتدعوا بدعتين وقد انكر الصحابه على ذلك البدعه الاولى انهم قدموا الصلاه على لا يقدموا الخطبه على الصلاه والبدعه الثانيه انهم امروا بالاذان ليه صلاه الايدين وهذه بدعه لانها لو كانت خالص مخون عليه المقتدي موجود والمانع لان هذه صلاه صلاه يجتمع لها الناس وصلاه الجمعة والجماعات يجتمع لها فشرع عن النبي السلام الأذان للجمع والجماعات ولم يفعل لصلاة العيد المقتدر موجود والمنع منتفئ بل خالفة في الفعل لأنه لأن علماء قالوا أننا السلام كما قال ابن عباس برسالة صحيح قال صلنا نسالة عيد بغير أذان ولا إقام ولم يصلي قبلها ولا بعدها لغارب المقصود بأن الأذان للأيدي هذا يمكن أن عليه بطرق النبي والطرق هنا دليل يدل على المنع وأنه لا يجوز ترك الإلجامي لا يجوز له أن يفعل ذلك اخر هذه المسائل وليست باخيره والا ففي مسائل كثر انا احببت ان انا ابين للاخوه من باب بالمثال يتضح المقال اشيما ان هذه قاعده قاعده مهمه جدا يعني هذه ميزان لطالب العلم ان اتقن مش لكل طالب علم لانه ممكن يطلع واحد علينا لو فهم هذا المساله كما قال اخونا شعره بين هذه وتلك فيطلع يبدع كل الافعال او واحد ثاني عم على نفسي بالاولى والثانيه وخلط بين المراتب الثلاثه فجعل كل ما يفعل ايش سنة فهذه لا تكون إلا المتقد فنسى الله يجعل على أن كثير جميعا منه المسألة الأخيرة هي تركب أضحية عن الميت هذه مسألة معروفة عند علمائنا هي مسألة وصول الثواب للميت وصول ثواب الفعل للميت هل وصول الثواب ثواب الفعل للميت يصل إليه أم لا؟ طبعا معروف أن أصل المسألة خلاف عريض للعلماء الجمهور يرونه بالوصول أن تهدي ثواب القراءة للميت العلماء قاطبة من الجماهير قالوا بذلك والشفعي خالف الجمهور وقال لا يصل وأنا دينه ضع بقول الشفعي قال الله جل وعلا قولا فصلا وقال ليس للإنسان إلا ما سعه وابن ثمية يجيب عن الآية بإيش بيقول قد خصت الآية إلا ما سعه لكن لم يألم مسكوت عن إيش عن سعي غيره قلنا عن سعي غيره والأصل عدم النياب الأصل في العبادات باتفاق هذا التقصير الآن الأصل عدم اني هذا فابن تميه توسع جدا حتى توسع في غير كلام الحنابله توسع جدا وقال يصل اليه ثواب القراءه والصدر والحج والصوم بل والصلاه قال يصلي عنها وعنده دليلان منه دليل الصلاه في الحج والصلاه في الحج هذه تابعه تابعه ينتظر التابع ما ينتظر في الاصل هذا توسع غير مرضي هذا توسع من ابن تميه رحم الله غير مرضي عشان ما حد من انكم طمنتوا اصلا الاصل عندكم ابن تميه وتقلدون ابن تميه لا والله كل يؤخذ من قولي ويُراد فالاصل أن هذا توسع ذي المرد من الإمام ابن تمير وهو يقول أيضا بأنه ممكن للإنسان أن يضحي عن الميت من أهل بيت أن يضحي عن الميت من أهل ولا وأيضا أدين الله بخلاف ذلك وهلا عن هذه بدعة لكن لا أبدع الفاعل لأن هذا كلام من كلام العلماء في فرق من القول والإيش والقائد والفعل والفاعل الفاعل والفرق للنوع والعين والصم هذا كثيرا تذكرون تذكر تقصيل تفريق من لانه عليه فاذا احنا نقول ممكن نقول أن هذه بدعه لأن الآن الان النبي لم تركها في محل في محل البيان تركها والمقتضى وجود المال منتف ضح النبي ولا لم يضحى ضحى النبي محمد يوضحهم كشيء لا محاله صحيح فهل ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عن شخص بعينه ولا طبعا المجتمع يقول لا ده الدليل عليه لانه ضحى عن امته وعن امته بامواته واحياءه قلنا لا طب يخص يخص من حمزه جعفر ها ها خديجه رضي الله عنها وارضاها ولم يفعل ولم يفعل والمقتضى موجود لانه لا حب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد كل الخير الخير كل الخير ولم يفعل النبي لم يفعل ابو بكر لم يفعل ذلك لابنه ولم يفعل ذلك للنبي ما ذبح وضح وقال هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى للنبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل الاغمار الاغrar الذين يقرؤون قصاها عمر هذه ضحاها للنبي أنت الله في ميزان حسناتك النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل اوكل لم يفعل عمر لم يفعل عثمان لم يفعل علي لم يفعل الصحابه الاخيار الذين هم خير القرون كما من التابعين لم نرى احد من التابعين بذلك او ذلك فنرى ان هذه المساله ايضا بدعه القول بصحه الاضحيه عن الميت هذه ليست من السنه وانا اخفف القول اقول بدعه اقول ليست من السنة ليه الخلاف المشهور بين العلماء هذه قاعده مهمه قاعده تسمى قاعده ذهبيه فعل هل الترك دليل ام